إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير وازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ف الْمُنَافِ قُونَ قوا نَشْحَذُ إَّكَ لَ رَسُول الم وَلهَّهُ يَعلَم إَِّكَ لَ رَْسُول وَضغُ يَعلَمُ إَِّكَلَ رَسُولهُ وَأَلهُ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 جَاءَ لَهُمْ خُسْبٌ مُسْنَدٌ يَحْتَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْعَذُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ